أربعة استمع للحوار وأعده ثم قرأه واكتبه في دفترك يا طلابي ما هو الصوم؟ الصوم هو الإمساك عن تناول الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس أحسنت يا فاروق وفي أي شهر نصوم؟ نصوم في شهر الرمضان أحسنت يا عدنان وفي أي شهر أنزل القرآن الكريم؟ أنزل القرآن الكريم في شهر رمضان أحسنت يا رانا وما اسم أكلة في آخر الليل في رمضان؟ اسمها السحور أحسنت يا عيسى وما اسم أكلة بعد أذان المغرب في رمضان؟ اسمها الإفطار أحسنت يا علي وهل صوم رمضان مهم لصحة الإنسان؟ نعم صوم رمضان مهم لصحة الإنسان